بسم الله الرحمن الرحيم عبث وتولى ما يدريك لعله يذكى أو يذكر فتنفعه الذكرا أما من وَمَا نَفَا انْتَلَهُ كلا إنها مَرْفُوعًا مُطَهَّرًا بِأَيْدِي سَافَرَتْ كِرَامٌ مِنْ ضَرَرٍ وَتِلْكَ إِنْ من أي شيء خلقه؟ من أي شيء خلقه من نقطة خلقه فقط ثم. سبيل يسره ثم كلا لم ما يقض ما أمر فاليَوْبُرِ بَلْ يَنْظُرُ الْإِنْسَانُ إِلَى طَمَعِهِ أَمَّا مَنْ خَافَ بِنَصِيرٍ فَإِنَّهُ فِي عِيشَةٍ فأنبثنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وَحَتَّى قَبْلَ الْبَوْفَاكَ هَتَوْا وَأَمَّا مَنْ فإذا جاءت الصارض يوم ما يفرُّ المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنه لكل أمر إم. وجوه يوم إذ مسيرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ علي ترهقها قسرة أولئك هم الكفرة الفجرة